الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين كلامنا في شرح دعاء أبي حمزة والفقرة الأولى منه إلهي لا تؤدبني بعقوبتك وقلنا إن ظاهرها هو إلهي إني أرجو كرمك الذي لا حد له وأنا أعلم أن تعجيل العقوبة فضل منك ورحمة لمن أردت به خيرا ومن أردت أن تدخله الجنة ولكني يا إلهي أرجو أن تجنبني عقوبتك العاجلة إما بأن تعصمني من الذنب فلا أستحق عقوبة عاجلة ولا آجلة أو بأن تعفو عني ما أرتكبه من الذنب فلا تعاقبني عاجلا ولا آجلا وقلنا إنه على التقدير الثاني لا يوجد في الدعاء سؤال عدم العقوبة الآجلة ولكنها مستفادة بطريق الأولوية كقوله تعالى ولا تقل لهما أث فإنه يدل بالأولوية على المنع عن سبهما وشتمهما فضلا عن ضربهما وإذا وإذائهما جسدية فإذا طلب العبد من الله سبحانه أن لا يعاقبه العقوبة العاجلة مع أنها أخف ومع أنها وإن كانت مظهرا من مظاهر غضب الله من جانب إلا أنها مظهر من مظاهر رحمة الله من جانب آخر لأنها تأديب للعبد وتذكير له فإذا كان العبد يطلب أن لا يعاقب العقوبة العاجلة مع ما لها من الامتياز على العقوبة الآجلة فإنه يطلب عدم العقوبة الآجلة بطريق أولى هذا هو مفاد الفقرة الأولى وفي هذه الفقرة فوائد الأولى فيها الإقرار بأن الله سبحانه محيط بالعبد عالم بما يفعل من الطاعة والمعصية وأنه سبحانه قادر على معاقبة العبد في الدنيا قبل الآخرة وأنه لا يقدر العبد على أن يفر من سلطان الله سبحانه لأن قدرته عمت كل شيء وهذا فيه تمجيد لله سبحانه وتعظيم له وتوقير له الفائدة الثانية أن فيه شكر نعمة الله سبحانه بتأديب العباد لأن فيه تذكيرا أو تذكرا بأن الله سبحانه يعاقب بعض العباد تفضلا منه ورحمة وأن الله سبحانه لا يحرم من لطفه وفضله حتى العصات وهذا إقرار بفضل الله سبحانه والإقرار بالفضل نوع من الشكر كما لو أحسن إليك أحد إخوانك فتقول إن فلانا هو الذي صنع لي هذا الصنيع من باب الإقرار بفضله والإخبار به والتحديث به وهذا فيه شكر له الفائدة الثالثة أن في هذه الجملة الإقرار بأن الله سبحانه مالك للعبد قادر عليه وأنه لو عاقبه فهو غير ظالم له فإنه عليه السلام لم يقل إلهي لا تؤذني بعقوبتك مثلا أو لا تؤدبني بأذاك لم يقل هكذا ولم يقل لا تؤدبني بآلامك التي تحلها علي. وإنما قال لا تؤدبني بعقوبتك وكلمة العقوبة تتضمن الإقرار بأن من حقك يا إلهي لو أردت أن تعذبني من حقك أن تعذبني لأنك مالك لي فأنت فاعل في سلطانك ولأني مقصر في حقك ومستحق لعقوبتك فأنت غير ظالم لي لو عاقبتني ولا أسألك يا إلهي أن لا تنزل بي ألم وإنما أسألك أن لا تنزل بي عقابا لم؟ لأني أعلم أنك يا إلهي أعدل من أن تظلمني ومع ذلك فأنا خائف من عدلك لا أخاف من ظلمك لي وإنما أخاف من عدلك فإني مقصر في جنبك وهذا الإقرار باستحقاق العقوبة إقرار بحق الله سبحانه في الطاعة وإقرار بتقصير العبد في جنب الله وهذا نوع من أنواع الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه هذا كله يمكن أن يستفاد من الفقرة الأولى إلهي لا تؤدبني بعقوبتك فلنأتي إلى الفقرة الثانية ولا تمكر بي في حيلتك بالنسبة إلى هذه الفقرة سوف نقلب طريقة البحث في الفقرة الأولى أخذنا الفقرة بمفرداتها كلمة كلمة ودرسناها ونظرنا ما تدل عليه كل واحدة من مفردات الفقرة الأولى الفقرة الثانية سوف نبدأ بتقرير مفاد الفقرة الثانية ومآل معناها قبل الحديث عن جزئيات معناها ظاهر الفقرة الثانية إلهي إني وإن طلبت أعلى درجات رحمتك في كلمة الأولى لا تؤدبني بعقوبتك وإن طلبت أعلى درجات رحمتك إلا أني يا إلهي رغم هذه الدرجة من الرحمة التي تتفضل بها علي إلا أني غير مستغن عن فضلك عن فضلك وإحسانك إلي من جانب آخر وهو أن إحسانك قد يستغله إبليس أو النفس الأمارة بالسوء فيلهيني أو فيلهياني عن التوبة عن معصيتك التي صدرت عني فإذا لم تؤدبني بعقوبتك يا إلهي فإني أخاف أن أتمادى في المعصية وأن أنسى التوبة فأصير ممن استدرجتهم وممن أمليت لهم فأصير ممن مكرت به فيا إلهي لا تمكر بي في حيلتك فأنت يا رب إذا لم تنزل علي عقوبة التأديب ولم تذكرني بمعصيتي بالعقوبة فإني يا رب أخشى شيئا آخر وأسألك يا رب أن تحميني منه وهو أن أنسى معصيتي وأتمادى فيها وأن أنسى التوبة والاستغفار هذا مآل الفقرة الثانية وهذا يؤكد ما استظهرناه من الفقرة الأولى من أنه عليه السلام يطلب التأديب بغير عقوبه في الفقرة الأولى قلنا إنه عليه السلام وإن طلب أن لا يؤدب بالعقوبة إلا أن قلنا إن هذا ليس طلبا لعدم التأديب بالعقوبة وحسب بل هو طلب للتأديب بغير العقوبة وقلنا إن, إن هذا الدعاء مثل أن يقول إلهي أن يقول الرجل مثلا إلهي لا ترزقني ولدا أعورا ولا بنتا أرجاء فإن هذا ليس معناه إلهي لا ترزقني ذرية وإنما مراد العبد أن يسأل الله سبحانه إلهي أرزقني ولدا سالما وبنتا سالما وهكذا الحال بالنسبة إلى هذه الفقرة لا تؤدبني بعقوبتك ليس المقصود إلهي لا تؤدبني بالعقوبة ولا بغيرها بل المقصود إلهي أدبني بغير عقوبتك قلنا هذا هو الذي نستظهره من الفقرة الأولى فيما سبق ويؤكد هذا المعنى الذي استظهرناه الفقرة الثانية ولا تمكر بي في حيلتك فإن العبد إذا لم يؤدبه الله سبحانه بعد أن ارتكب معصية أو بعد أن قصر في جنب الله إما بارتكاب معصية أو بتقصير في جنب الله من غير معصية كما قلنا هذا بعض الأقوال في استغفار الأنبياء إذا لم يؤدب فإنه يستدرج وينسى التوبة والاستغفار وإنما يذكره بالتوبة والاستغفار تأذيب الله سبحانه فالفقرة الثانية تؤكد ما تدل عليه الفقرة الأولى هذا بلحاظ مآل معنى الفقرة الثانية بعد أن عرفنا معنى الفقرتين والتجانس التام بين الفقرتين والجملتين وأنهما يؤكدان معنا واحدا مترابطا نأتي إلى مفردات الفقرة الثانية أما الكلمة الأولى إلهي إلهي لا تمكر بألواء ولا تمكر بأي يا إلهي لا تمكر بألواء اللام للنهي لام الدعاء هنا والمكر فيه خلاف سيأتي ما هو معنى المكر والحيلة مثله أما معنى الماكر في اللغة فقد اختلف فيه ونحن نذكر كلام المفسرين أولا قبل أن نذكر كلام اللغويين فإن جملة من المفسرين قد سعوا <تصفيق> <تصفيق> إلى استخراج المعنى اللغوي للمكر قال الشيخ الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان المكر الميل إلى جهة الشر في خفية قال الأزهري المكر من الناس خب وخداع ومن الله جزاء هذا لا نريد أن نأخذ بكلام الأزهري في الفقرة الثانية نريد أن نعرف معنى المكر في اللغة قال وأصل المكر أي في اللغة الالتفاف من قولهم جارية ممكورة يعني ملتفة الخلق قال ذو الرمة ثم قال والفرق بين المكر والغدر أن الغدر نقض العهد الذي يجب الوفاء به والمكر قد يكون ابتداء من غير عقد هذا بحسب ما جاء في مجمع البيان وفي الدر المصون والمكر في اللغة أصله الستر يقال مكر الليل أي أظلم وستر بظلمته ما فيه وقالوا واشتقاقه من المكر وهو شجر ملتف تخيلوا فيه أن المكر يلتف بالممكور به ويشتمل عليه وامرأة ممكورة الخلق أي ملتفة الجسم قال ولذلك عبر عنه بعض أهل اللغة بأنه السعي بالفساد قال الزجاج هو من مكر الليل هو من مكر الليل وأمكر أي أظلم وقد عبر عنه بعضهم فقال هو صرف الغير عما يقصده بحيلة وهو ضربان أي المكر محمود وهو أن يتحرى به فعل جميل وعلى ذلك قوله والله خير الماكرين ومذموم وهو أن يتحرى به فعل قبيح نحو ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وفي الكشاف والبيان للنيسابور قال الفراء المكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة وهو من الله استدراجه هذا ما ذكره هؤلاء المفسرون في معنى المكر في أصل اللغة، ومن هذا يعلم أن المكر صفة لا يصح أن يوصف بها يوصف بها الله سبحانه، لأنها صفة نقص، ولا يصح إسناده إلى الله تعالى، فإنه لا يليق بجلاله وكماله. فكيف أسند المكر في القرآن إلى الله تبارك وتعالى هذه مسألة لا تختص بلفظ المكر فقد ورد في لسان الشرع ألفاظ كثيرة من سلخ لفظ المكر مثل الخديعة والكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد والاستهزاء والنسيان والإضلال والسخرية فجميع هذه الألفاظ لها معان في اللغة لا يصح أن تسند إلى الله سبحانه ومع ذلك فإنها قد أسندت في القرآن الكريم وللعلماء في تفسير هذه الألفاظ التي أسندت إلى الله سبحانه آراء متعددة فمنهم من عالج هذه الألفاظ معالجة عامة أعطى حكما في جميع هذه الألفاظ يسري فيها جميعا ومنهم من عالج كل واحدة من هذه المفردات على حدة أي ذكر وجها ومعنى لهذه الكلمات لكل كلمة معنى يناسب موردها والذين ذكروا علاجا عاما يجري في الجميع اختلفوا في هذا العلاج العام ونحن نذكر وجهين أو علاجين عامين العلاج الأول العلاج المنسوب للفراء وهو حمل هذه الألفاظ على الاستدراج فمكر الله ومخادعة الله وكيد الله واستهزاء الله وسخرية الله وإضلال الله جميعا بمعنى استدراج العبد فإن العبد إذا عصى مثل فرعون لم يأخذه الله سبحانه أخ أخذ عزيز مقتدر من أول معصية وإنما يمهله ويمكنه يوليه بعض الظالمين مثله تولية بعض الظالمين بعضا وتسليطهم عليهم وتمكين بعض الظالمين من بعض بل حتى من المؤمنين هذا كله داخل في الاستدراج فهو مكر من الله عند الفراء فهو مكر من الله وخديعة وإضلال والثهزاء وكيد هذا علاج عام في جميع هذه الألفاظ باستثناء النسيان نحن ذكرنا النسيان وهذا الوجه لا يجري في النسيان الوجه الثاني أو العلاج الثاني أو من العلاج العام الذي ذكره الزجاج الذي ينسب للزجاج وهو أن المقصود بهذه الألفاظ إذا أسندت إلى الله سبحانه هو المجازات فمكر الله مجازات الماكرين ومخادعة الله بمعنى مجازات المخادعين وإضلال الله بمعنى مجازات الضالين واستهزاء الله بمعنى مجازات المستهزئين وهكذا وإنما سميت المجازات مكرا وخديعة واستهزاء وإضلالا من باب المزاوجة في اللفظ والمشاكلة لأنها أخف مثل فجزاء سيئة سيئة مثلها مع أن الجزاء ليس سيئة وإنما هو قصاص ومثل فإن عاقب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به الأول ليس عقابا فحق العبارة لو لم يراعى المشاكلة في اللفظ والمزاوجة وهذه نكتة بلاغية لو لم تراعى هذه النكتة البلاغية لك لكان حق العبارة أن يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما اعتدي عليكم لا بمثل ما عوقبتم به فإنكم لم تخطئوا في حق أحد المفروض أنه معتدم عليكم والاعتداء الأول ليس عقابا وإنما العقاب مجازات الاعتداء فحق العبارة لو تركت تلك النكتة البلاغية أن يقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما اعتدي عليكم وحق العبارة في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء سيئة عقاب مثلها ومثله قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لولا نكتة البلاغية لكان حق العبارة أن يقال فمن اعتدى عليكم فعاقبوه بمثل ما اعتدى عليكم وليس فاعتدوا عليه فإن معاقبتكم له ليست اعتداء وإنما الاعتداء هو الابتداء فهذه معان مختلفة جزاء الخديعة غير جزاء الضلال ولكن جميع هذه عبر عنها بنفس التعبير الذي عبر في صدر الكلمة بلحاظ المشاكلة في التعبير وقد ورد هذا العلاج أي العلاج العام في بعض أخبارنا ففي عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام في حديث طويل وفيه وسألته عن قول الله عز وجل سخر الله منهم وعن قوله يستهزئ بهم وعن قوله تعالى ومكروا ومكر الله وعن قوله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم فقال عليه السلام إن الله عز وجل لا يسخر ولا يستهزئ ولا يمكر ولا يخادع ولكنه عز وجل يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر والخديعة تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فالعلاج الثاني المروي عن الزجاج مروي عن الإمام الرضا عليه السلام أيضا في عيون أخبار الرضا والنوع الثاني من العلاج قلنا هو العلاج الذي يتناول كل آية بمفردها ويدرس الكلمة التي وردت فيها كل لفظة من هذه الألفاظ ويدرس معنى هذه الكلمة ويسعى لإيجاد معنى يليق بالله سبحانه وتعالى من معاني هذه الكلمة وكلمة المكر حظيت أيضا بدراسة خاصة بها وسعى بعضهم إلى إيجاد معنى من المكر يليق بالله سبحانه وتعالى فقال إن المكر في اللغة هو التدبير في خفاء أي لا يعلم من دبر له هذا التدبير وهذا أمر يليق بالله سبحانه وتعالى فإنه يدبر الليل والنهار ويدبر الأرض والسماء ويدبر ما فيهما فالتدبير أمر يليق بالله تبارك وتعالى وكون تدبيره خفيا غائبا عن العباد أيضا أمر يليق به جل وعلا فما الذي لا يليق بالله من معنى المكر؟ التدبير يليق بالله والخفاء يليق بالله فما هو محذوركم في معنى المكر حتى تقولوا إنه لا يصح إسناده إلى الله نعم المكر إذا أسند إلى العباد فإنه في الغالب في الغالب أن يكون التدبير الخفي تدبير سوء وبقصد الإضرار وفيه شر ولأجل هذا فإنه ربما يتوهم السامع لأول وهله أن هذا معنى لا يليق بالله ولكن هذا ناشئ من كثرة الوجود غالب التدبير من البشر تدبير سوء ولكن قد يوجد تدبير من البشر وهو تدبير حسن مثل تدبير المسلم في الحروب فإنه تدبير حسن مع أنه مكر وتدبير في خفاء لو أن الخصم والعدو اطلع على هذا التدبير بطل هذا التدبير ولا قيمة له فهذا مكر وهو مكر حسن فالذي توهمته أيها القارئ أو الباحث أو السامع من كلمة المكر أنها تتضمن معنى سيئاً لا يليق بالله غير صحيح وإلى هذا المعنى ما لجماعة من المفسرين ونحن باعتبار أن بحثنا الليلة قد تأخر في مبدأه فلا يسعنا أن نؤخر ختامه نكتفي بهذا المقدار وللحديث صلة والحمد لله رب العالمين